صار والله ما يعطيني قرضا س Afrah dan syahdet, aku pergi berlatih. Aku tak nak lihat orang yang tak berharga. Aku tak nak lihat orang yang tak berharga. أهلهم حق الماعر أهلهم عجبهم الله كان يحبهم طيبة قلبهم وياهم حسر حسر خذوا نموت وياهم ما والله كل العافع ما هي عيد حزن ما يرجع لنا انساه Rai turun Yang melli её Yang selalu Yang selalu Saya lagi susah Saya tidak berlajar 개jäd Somebody Memungril Tandak Jumpa incident ما بيحالة ما يحنون على دم عطيل علينا ونبي حسين مش داب اشتكي له غير بس إنه رحمة عندي وسيدة القام. عايشين بروحي دوم ألقاهم معناهم رحمة الله الواسعة معناهم من تفالك شمن ما يرجعون أنه أنساء يول دمع فرداه يا ليال النحله ما يرجعونهن انساهو انساهو <تصفيق> <صفيق> يا هلي صبرني يا يوم واحد كلش ضايع من داية انا بين تحسين بول نفس الزكية اسمعي وادم تقول اش قد خطية الشوق ضعفني وقيمي ماشي لدية ادعى عيوني يا دون بيه تارسين عيوني يا محلاه هو شروهوم باي عسمين ورديت شروهوم والحلم ما ضن ما يرجعونا ان انساهو We're no.